صادق معه فمنع، فاذا رأيت انك تصلي وتصوم وتحج وتذكر وتستغفر وتسبح وتقوم وتتصدق وتحب الخير فاعلم ان الله يحب لك الخير. وانه هداك. فانت بين امرين ومفترق طرق.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 في لا يا أنت شرح في وفي ادعوك يا ربي ان تشرح أَنْتَ صدري تهديني لتهواك في سدنا وفي جهل ادعوك يا ربي ان تشرح لي صدري تهديني لتهواك